اجتمعنا اليوم على الرسول صلى سيدنا محمد وعلى اصحابه وانجلوا يقوم بانسان الهين اللهم علمنا ما هم فاعلون وعنا عن جنات الجنه الحكيمه وواصلنا من شرح كتاب الاختيار سيد علي النصار يا بدايه المحين موضوعنا المحلي رحمه الله أستعر. باب الاذام يشفته معروفة ولا ترجيع فيه وليقامة مسلك ويشيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة مبطئ وهما سنتان الصلوات الخمس والجمعة يجد في ادام فج بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرة ويرتل الادام ويحضر الاقامة ويشعبر ذينا القبلة ويجعل اسبعين في ابنيه ويحول وجهه يميلا وشمالا بالصلاة والفلاح ويجلس بين الادام والاقامة لله في المغرب ويقرب الترخيب في الادام واذا قال حي على الصلاة ويقام الإيمان والجماعة وإذا قال قدقان في الصلاة كالبور وإذا كان الإمام غائبا أو هو المؤذن لا يقولون حتى يحضر ويؤذن لشائكة ويقيم، ولا يؤذن للصلاة قبل وقتها ولا يتكلم في الأذان والإقامة ويؤذن ويقيم على تقارف بارك الله في شعوه قال وصفة النوم معروفة لا ترجع فيه. قال رحمه الله تعالى وهو في قال الله تعالى من الله ورسوله في الشرع حي هو الوصف الصلاة لألتاظ معلومة ماثبورة على صفة محصوصة، وتحدثا المرض ماضيا وكما كثير من الفرق مخلص معاني المعنى الغربي إلى الشرعي أو المعنى العرفي، ومنها الصلاة ومنها أيضا الادان، في لا، ونحن نقص الان به المعنى الشرعي الذي هو الاعلام الورق الصلاة بالفاضي معلومة مأسورة على صفة محصوصة، قال وهو سنة ومحفمة. وهو سنة و سنة السن فهذا قال ابو في قوم صلو في المسر بجماعة بغيث اذاني و اقام خالق السنة وقيل اهل واجب محمد وسمع اجتمع اهل بلد على سنة الاغاني لقاتلتوا وذلك ذلك انما على الواجب و بين الطولين ان سنة مؤكدة الواجب في فإنما يقاتل على تركه لأنه من خصائص الإسلامية عايدة يعني هناك تقول في شيء من أبنى. قول بوجوده وقول بأنه سمة المؤتلة. وقول محمد رحمه الله تعالى رده حمد خايا قال وصفة ببو معروفة صفة الأذاني معروفة من هي الله الله أكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر لا اله الا الله هكذا حكى عبد الله بن سيدنا عبد ربه اذان النازل من السماء وفقه عمر وجماعه من الصحابه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه بلادا فإنه عند صوتا وعلمه فكان يؤمنه ويبين النبي صلى الله عليه وسلم هناك بين رسول صلوب الله عليه والأول من تنبين بين إليه رسول صلى الله عليه وسلم البلال واحد يباقية ثلاثة مجمو. كان رسول صلى أبو أبو الله عليه وسلم رضي الله سعد سعد صلى الله عليه وسلم وقال لو كان من الله لله الله عليه ولا ولكن مصير النظرين لأنه مدين بين هديه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى محبورة وسعى الخرم وعلى الهدى والدرمي وحسوم الأربعة كان بين النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا فاشي فيه لأن الجماعة الذين رواهوا وكان الناس من السماء هو لم يرود رأيضا فإنه قال ثم صرر هنيه ثم قال مثل ذلك وزاد فيه قد قامت قرام قوله لا ترجع فيه نقول بترجيه يعني خوض الصوت خوض الصوت في لإدارة الوجه في كلمة الوجه في لذات و رفوان يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثانية يرفع صوتهم أشهد أن لا إله إلا الله هذا في كل شيء في التاريخ اهذا يعني وفي الاذان على خلاف ما يعلمه كثير من العالميين وان هذا جزء من التراث الوطنيين في هذا الزمان يعني بيئه و... من المحافظه و التنوع يعني كان هذا الوحيد الحمس يعني قال المنصد يؤدين ويوخيم و هو لا يعرفه خب صفره ما يتعب لهم لا ذاهم الاحكام و يصد فحاسم الله قال ولا ترجعه لان الجماعة الذين روى ودعنا النازل من السماء الذين واصل لم يروف الزهدية فأيضا فإنه قال ثم صور ثم قال مثل ذلك وجد فيه قد قامت مرتين يعني الإقامة ولا ترجع في الإقامة إجماعا وما روي أنه عليه الصلاه والسلام لقصنا بمحبورة الأذان وامره بالسفية فإنه كان متعليما يعني خد على باب الحنسية انه ورد علينا باستاذ وانه وامر ان يرجع في الاذان الحنسية هذا الحديث على انه كان تعليما كان تعليما والسعلم غالبا يرجع فيه من الحذر صلى ان الاذان قال واسر شوان يخر صوته بالشهاداتين اولا ثم يرفع بهما صوته ولخامة مسلطة ويزيد فيها بعد الفلاحة الخامس صلاة مراتين وهذا ما يخالف في الساده الحنبية فالوحية الفرهة عن الاقامه عندهم مثل لا لا ان يكرروا فيها لا يفردها ان يلين ولا يفرر فيها عند الحنفية لذلك من الصلاة ما يخام رب سؤال أخي بهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ذكروا هذا المساب لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه يعني كان رب الناس ينفع بعد ما رجعنا عن الله عنا بين الحديثين لا كما قال أن المثنى المثنى على أن النبي صلى الله عليه وسلم بينهم في أسراج ويدين بين يبين المثنى المثنى هذا الجمع لذلك نحن اخذنا بروايه المثنى المثنى في الإقامة بين الحديثين يعني من على بين حديثين متعرفين اولا للصاخر احدهما او الخروي السريم لان المسخة افقار احد كما تعلم، ويجمع اولا للصاخر احد الجريلين اخوان روينا عن اي محدورا الله صلى الله عليه وسلم خمس عشر فكرة واليقامة سبع عشر قال الحديث في ضمن حديث امن محمود قال وهما سمسان في سرايات الخمسيه من المحافظه ومنذ ذلك قاموا بالتعامل مع شركه السلام ووضعوا عليهما في في من وقوع الاموات <سؤال> في من في وقت وجود السرقة في ما فيهم في لما سلسلت لكي في أباني مرأي خانك من المنزل يجعل من فعل فحسن لما وجده لكي وقال يسمى الله هذا جاءني في اذانك وتوارثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يوم ما هذا هل إنه؟ هل إنه؟ to mnie nie ma world if you never have sense. قال <سؤال> اننا نكون من فيا فاعلان في رمضان الحمد لله نحن نعداش في من To jest bardzo ważne, abyśmy mogli zacząć od tego, co się dzieje w to momencie, gdy będziemy mogli to komanduje tam to Świetnie, yes. uh, so że w resolute, ويأتنا من يمين مكانهما هكذا مكان الوثنان دانيا مخصطاب من ذلك ومع عدادات ستكتبير وتحليم قال Yeah, I'm Nmill 33 na że w To jest doing that المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي يعقد في دبي هذا الشهر يهدف الى مناقشه التحديات الاقتصاديه التي في ان المؤتمر سيسلط الضوء في ظل من كبار الوراداء في مختلف المجالات لتسير رمضان يا النيو يو من من أصحاب المذاورين دينك الواح، وكثر يحصل بسوء يحصل بمشتقات المطمن، وبالتالي يقرب التدين في بعض الناس، ينحني، يحصل من ينحني في بعض الناس ينحني في على خلاف من Yeah, that's the last we call me قال أننا من ذكر الوقت قال ما ما الوقت في سعد لأن بذان كان محمد أبو بكر الأحمر. لمن أخذ بعريش الإسلام بذان لأبن عن كان يؤدي من قال لأدان لم يكن بالصلاة. وقال بعريش يرجع من أدان هو أن تسلب أبناء بقبيس من نعم هذا المذهب من مكان حتى من Chyba, że chyba, że chyba, że chyba, że ما يُخرَقُ مَا لا مَا طَرَفَ الْأَخْدام عَيْنٌ صَفْنٌ مِنْ مَنْطَقِهِ لَهَا تُخرَقُ لِعِنَّا In the slight Chcę mieć na to odpowiedź. Chcę mieć na to odpowiedź. Chcę mieć na to odpowiedź. Chcę mieć na to odpowiedź. Chcę to odpowiedź. Chcę mieć na to odpowiedź. Chcę mieć na to Chcę قالوا صحبا بكم ونتمهم فلقد من أهل الناس الأسنان والأسنان والأسنان والأسنان والأسنان والأسنان والأسنان والأسنان والأسنان والأسنان والأسنان والأسنان والأسنان Pomysłem, pomysłem, ja, pomysłem, بعض الكتب السادة في الحنفية انه يتقدمه عند الاقامه اي يتقدم المأمومين فمن هو المقصود ليتقدمه هل هو المؤذن ام الامام ام الخطير في صلاة الجمعة بارك الله بكم وصلني مؤذن مؤذن 是 على على كنا عند الإيمان بعد الأذان مسكتا سليما ثم مخضعت رأي حتى عن ذلك من يختلف بينه الأدب والرقامة، يختلف قال مخطوطة وقال ابن عزيزي في سالسيخة برمي بيسا من, من سولا من السؤال قال يحاصلها في سنة الراء من الله اكبر حد اول بالله السكون وان الله اكبر الله أكبر عند انزال بالوقف على اكبر الاول سوره في الشخصين عشانك الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر في الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر.